مِنَ الْخَوْفِ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَجَاءَتْهُمْ فَتَأَلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَا سبحانه ولهم ما يشتغون وإذا بشر حد بالأنسى ظل وجمه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هول أميد السوت التراب لا تاء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلم مما ترك عليان وراء آخذ الله لنا تبذل مما ترك علينا من داء ربًا ولا خير أخرهم إلى أجل مسمى فاذا جاء عدوهم لا يستأخرونه ولا يستقيمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف الكنتههم الكذب وتصف الكنتههم الكذب ان لهم الحسن لا جرم ان لهم نار وان انهم مسرفون تالله لقد ارسلنا الى فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ تَمَهَّ وَلِيومِ اليَوْمِ وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمِنْ دُونِهِ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ